ya من yara ya man ya ya man yara ami طالبي كل كريم امنح لي ويرى قرير الدم في عود جدار من مخل مفصل في مثل صلي امنن علي بتوبتي تمحو ما كان من ان الاولي يا من يرى يا من يرى من كان من في زمان الاولي يا من يرى يا من نَنبِنْ مِثْلَ مَا نِلْأَوَلِيهِ مَنْ يَرَى مَنْ يَرَاهُ سُغُلَ غِبَاجِنِ بِبَطْنِهِ بِبَطْنِهِ وَالْمَتَ احشَا بَغَيْرِ تَمَقْرِهِ wa wahditihi almusta'dilih ya ya في يكو نرى ويسمع حسناه ودونها في قاع بحر مظلم متهول امن علي بتوبتك تمنو بنا ما كان مني في الزمان Nanya